خيال من صوره الشمسي في صدره الكرسي في كربلاء والله كأنهم بفرارهم قطع من الليل، يمشي قويما نحوهم والأرض في ميل، قد كذبوا وطغوا حانت ساعة الويل، بكل. العذابها حلت على الكفار هذا الفتى من لا فتى يا غضبه الجبار من فوجهم يعطي للنار والوزن من حيدر دم دم الملك بصدره والنفس زكى وطح الطفوف برجله والأرض سوا رفع الحسام فأقلمت والخوف أخفاها أهو السماء على الثرى ما خاف عقباها رفع الحقيقة جهرة رفع بطي الإسلام هلك وآخر ما رأى اضرق الصمصار عطروا الحقيقة جهرة رفضوا ضي الإسلام هلقوا وآخر ما رأوا اضرق الصمصار مذ صال صاروا كمالياس فرسا على فارس دمهم جرى فار صيحات أموات قد دم دم الأكبر في صدره الكرسي في درب الازهار الله حياه قد دمتم الابواب يمناه كانت رايه للحق اذ وبقدر ما حصد العدا عزريل منهم غص أدى رساله ربه وكما عليها نص اربا توزع بالوغى ما زادوا انقاص حتى يراه من يرى في سوره العدنان ولكربلا من طيبه قد فصل القران حتى يراه من يرى في سوره العدنان بات قد وصل القراب ما زال الابيض الحامي ودمع لا يتام هو محمدا اصلاه والهم انعم قدم ثمن اكبر <تصفيق>